بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر إن شانئته والابتر إن شانئته والابتر الدم لكون جيد تلاوه الله